يا أيها الذين آمنوا هل أدل على تجارة تنجكم من عذاب أليم.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 واخرا تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله